واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم فاواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا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 والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين